بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه الندة فتل من رأى في المنام يبتل حبلا أو خيطا أو يليه على نفسه أو على قصد أو غير ذلك فإنه يسافر على كل حال فحم وفي المنام رجل خطير وقيله مال حرام وقيل رزق منقبل السلطان فرن وفي المنام إذا كان فرن البيت يدل على صاحب الدار او خادمه او القائم المصلحة اهله وربما على مطمره او مخزنه او كيسه او صندوقه الحافظ لماله وسره وكذلك التنور وفرن السوق يدل على دار الحاكم وعلى المدرسة وعلى السجن وعلى قضاء الحوائج، فد الجبل يدل على الخلاص من الشدائد فخ رجل قبل جنز وحلة ومكر فرار وفي المنام رجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه لقوله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مدين فخر في المنام دريهم على المال وغسط رزق واليد واللسان فراسه ما رأى في المنام أنه يتفرس فإنه يكثر خيره ولا يمسه سوء فصاحة ما عز وشرف فرح في المنان إذا كان فيه ما لا يرضي الصدر فإنه يدل على الهم والحزن وربما دل على التشاؤل عن الطاع فرج. في المنان فرج لما هو في شده وقضاء الحاجة لطالبها والزواج للاعزب والتوجه للسفر وعقد الشبكة وكشف الأسرار والاطلاع على المعادن والخبايا وربما دل على السجن أو باب البيت الذي امر الله تعالى أن يؤتى منها فخذ وفي المنان عشيرة الرجل. هو في المنام مفتاح أمر صاحبه وخاتمة ويعا صلاحه وفساده ومجرى رزقه وقيام أمره وما يخرج من الفن هو في التأويل من جوهر الكلام في خير وشر وما دخل فيه فهو من جوهر الرزق فستق شجرته في المنام عدل كريم والفستق مال هنيء والفستق الاخضر تعب ونكد والوابس شر وخصومه والمال فرزق هنيء من البحر والبر وربما دل على من ميناد الحامل فقوس في المنام لمن راهم ارزاق هنيئه فجري رجل بدوي والفجر حج ورزق حلال وقال إن من راى في يومه فجرا فانه يعمل عملا يكون فيه خير ويعقبه ندامه فلفل في المنام مال يحفظ به الاموال فاكهه في المنام زواج قول تعالى فاكهون هم وازواجهم سورة ياسين نهاية الآية الخامسة والخمسين وبداية الآية السادسة والخمسين وقيل الفواكه الرطب رزق لا بقاء له وإجافة رزق كثير باطن. فحان تدل رؤيته في المنان على الشر فران تدل رؤيته في المنان على العالم ومصالح الناس وتدل رؤيته على المؤجد والسجان وربما دلت رؤيته على الفرار والنائي وربما دل على الرجل الكثير المسل وتدل رؤياه على الزواج وينتزوج على الأولاد فراء تدل رؤياه في الصيف على الهنو وفي الشتاء على العافية والنشاط وتفريج الاحزان فبه هي في المنام مال مجموعة فراش هي في المنام مرأة فراش الطائر المعروف تدل رؤينه في المنام على الجهل وعدم التجارب وربما دلت رؤياه على المحبت وإلقاء النفسي للتلف. فيل في المنان سلطان أو ملك أو حاكم الأعجمي والمهادن بليل القلب حامل الأسقال فهد في المنان هز ورفع وهو عدو مذرد لا يظهر العداوة ولا الصداقه فأرى في المنام امراه فاسقة فرات مراء أنه يشرب من الفرات ناء بركة معرفة ونفع من الله تعالى فوطة هي في المنام خادم وربما دلت على الحج والإحرام فتى تدل في المنام على الحظ والقبول والانتصار على الأعداء حرف القاف قرآن قراءته في المنام من صم المصحف عنده ونفع وشرف وسرور ونصر قلود في المنام دليل على إجابة السؤال والهداية والرزق والمدح في المجالس والثماء الحسن قيامة هي في المنام نظير وتحذير لما من معصية هم بها والقيامة عدل وإنصاف للمظلوم من الظالم قمطرة هي في المنام دالة على الشبهات وربما دلت على الدنيا لما ورد في الحديث الدنيا قم تره فاعبروها ولا تعمروها أو كما قال صلى الله عليه وسلم قناة هي في المنام امرأة أو مال أو عالم قصرا في المنام للفاسق سجن وضيق ونقص مال وجاه وللمستور رفعة أمر وقضاء دين قبة هي في المنام الرأة قاعه جلة على الراحه وعلى زوال الفرقه وعلى الزوجة السهلة قليلة المؤولة أو على المنصب الجليل قلعة هي في المنامه انتناع من هم إلى فرج قريه ظلم وهلاك لقوله تعالى قال إنا مهلك أهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظالمين العنكبوت الحاجية والسلافون قربة الماء وغيره في المنام سفر وربما كانت امراه تحمل وتسقط وتدل على الفقر والغنى قاروره في المنام جاريه او غلام وقيل هي امراته لقوله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير قدح في المنام المراه والخادم واقداح الذهب والفضه خير من الزجاج لبقائها وربما دلت الاقداح من الزجاج على ظهور الخفايا والقلح الممرور يدل على المرأة الحامل قدر هو في المنام يدل على العالم الجالس على الكرسي قصعة الخشب في المنام دنيا وما يحصل وإذا كانت من الخزف فهي دنيا في الوطن والقصاء والطاسات تدل على الحال في تدبير معاش الإنسان قمقم قم. تدل رؤياه في المنام على عزل المتولي وعافية المريض والسفر لمن يريد السفر له لأرباب الخصومات قنديل في المنام ولد أو زوج في المنام تدل رؤياه على الولد يحامل ربما دل على قهر العدو قبان في المنام على الوالد أو الزوج قفي في المنام إنسان صاحب امانه وقيل امرأة ذكر قيد في المنام تذاكر في الدين وربما دل على ليال او الدين اللازم في ذنتك او القعود عن السفر او المرض ويدل القول على الاحسان من, من قيده في المنام قالت في المنام يدل على اشكاله قفص في المنام يدل على اشكاله قمع في المنام رجل مددرا حكيم ينفق على الناس بالمعروف لا يسرف ولا يبذر قفص في المنام سجن وربما دل على المهدي التفل قبقاد في المنام توضة للعاصي أو خصام أو علم أو إمهار سجن لمن يريد كتمة قوس في المنام سفر وعخ ومرأة وولد وقربة من الله تعالى لقوله تعالى فكان قرب قوسين أو لأوآدنا النجم التاسعة قوس قزح وهو قوس السحاب الذي يطلع في السماء يدل في المنام على الأمان من الخوف قمر هو في المنام حاكم أو عادل أو عالم كبير أو غلام حسن تلادة هي للنساء جمالهن وزينتهن ومراء أن عليه قلادة من ذهب وزوج وياقوت ولي عملا من اعمال مسلم أو قلد أمانه قرد في المنام التجارة لما راه في اذن زوجته قباء في المنام قوة وظهر ان عليه قباء من خز أو إبنيس أو ذيباج فإن تاويل ذلك سلطان يصيبه بقدر خطر كسوه قناع هو في المنام قناعة تناله قميص دين الرجل أو عيشه أو تقواه أو علمه أو بشارة قوله تعالى اذهبوا بقنوصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة يوسف الثالثة والتشرون قلن في المنام الياسة قصار الثياب تدل رؤياه في المنام على ذهاب الهمني وزوال الأنكاد قرص الأخبار والسير رؤياه في المنام جلة على الاطلاع على الأخبار ونقل الأحاديث سقي منها وصحيحها وصف الميعاد قصاص. هو في المنام عمرا طويل لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة لا أولي الألباب قيم الحمام تذكر في المنام على الطهارة والقضاء الدلم قاضي في المنام من رأى أنه ولي القضاء فعدل فيه فإذا كان تاجرا كان منصفا وإن كان سوقيا أوف الكيل والميزان ويراى انه يقضي بين الناس ولا يحسن ان يقضي فانه يدير في قضائه ولا يعدل وان كان واليا عذلا وان كان مسافرا قطئ عليه الطريق وإلا تغيرت نعمه الله عليه قرد في المنام رجل فيه كل, فيه كل عيب قنفذ في المنام رجل ضيق القلب صاحب بجر وغضب قليل الرحمه وربما دمت إليه على المكر والخبيعة والتجسس والاختفاء قرما في المنام دنيا مع قط في المنام يدل على الكتاب لقوله تعالى عد لنا قطنا قبل يوم الحساب صاد السادسة عشرة قطاع في المنام تدل على الصدق والفصاحه والألفة والأمس والقطار امرأة معجبة بنفسها ذات جمال وهي غير أليفة. قمرين في المنام قارئ القصائد طيب الحنجرة. قبنا في المنام رجلا صغير. قرش السمك رؤياه في المنام على علو الهيبة والشرف في النسب لأنه لا يعلو ولا يعل عليه، وبذلك سميت قريش قصب. وفي المنام أراضل الناس وكلام سوء وقصب السكر يدل على رزق المتعب الشاق في المنام مال دين الصوف وندفه تمحيص الذنود قصاء في المنام رزق دليل لا بقاء له قرنبيوت في المنام رجل نافع فيه حدة. في المنام رجل العالم او طبيب رفيع خطير قريب الى الناس خطي في المؤونة القود في المنام طياب مع التربص القسامه تدل على الهمم والتهم والايمان المغمضة او الصوم او الادق قرد في المنام صدق من القارض للمقترض قرص الرأى في المنام لان انسانا يقرصه فان القارص يطمع في مال المقروص قبلة في المنام قضاء الحاجح والظفر العدو قضاء الدين من رأى أنه أدى حقا أو قضاء ضيناء فإنه يصل رحما روطا من مسكينة له أمر كان قد عصر عليه قعود هو في المنام يدل على العجل والخشل وقعود المرأة بدءها عن الزواج قوة هي في المناني بعد الضعف دليلا على طول مرضه وزيادته لكن يرجع له الخير وطول العمر قبض النفس ربما دل في المنام على المرض أو الموت لقوله تعالى ثم قبضناه الينا قَبْضًا يسيرا قفر هو في المناني عدم إذان اهل البيت لقوله عليه السلام أكثر بيت بيت ليس فيه خير. خربان. وفي المنام دالها على زوجة او الولد الذي يتجمل به أو ما يتقرب به من العمل الصالح قدوم الغائب من السفر هو في المنام فرج بعد شدة قدم وفي المنام زينة مال الرجل وثباته وأعمال بغه واعتماد أموره وأصابعها زينة بنات رجل قفاء وفي المنام دال على ما يقال فيه من الشكر او الذنب او الاقدار او الاقدار او العز او الهدى أو الدين وربما دل القفا على تقف الاثر قلب هو في المنام شجاعه الرجل قلق في المنام ندم واستغفار قلم وفي المنام العلم والأمر والنهي والولد وقد يدل القلم على الانسان وصاحب سره وقد يدل على القسم لقوله تعالى ممم. والقلم وما يسطرون القلم الثالث قرطاس مرة في المنام أنه يكتب في قرطاس فإنه بحبر في ما بينه وبين الناس قش قش الجوز واللوز وغير ذلك هو في المنام كسوة لمرآة قراصية فائقة سهلة عادلة قطائف محشوة. مال ولذاذة مع سرور مارز طمهن قرص الخبز في المنام ربح قليل قديد يدل على السفر او المطر في المعاملة قيد دين عليه ان يؤديه او ذنب او اثن يتوب منه ما مال ينمو هو ويستظهر به صاحبه قشاريرة تدل على الخوف من الله تعالى قطيران أراد يمنع المفسدين لأنه يقتل الدود قرمة من الحطب في المنام دليل على الزمان والقعود عن الحركة حرف الكاف كعبة هي في المنام رئيس أو حاكم أو تزدود وربما يدخلها من رآها ومن رأى الكعبة فهو بشير له يقضبه او يدر عنه شر ينوبه او يهم به والكعبة تدل على الصلاة لانها قبلة المسلمين وتدل على المسجد والجامع لانها بيت الله وتدل على من يختدى به ويختدى بهديه كالإسلام والقرآن والسفن والعلماء والوالد والسيدي والزوج كف اليد هو في المنام قوة الرجل وانبساط الكف انبساط دنيا كتف كتف هو في المنام ماء وقيل الكتفين مفسران بالقوة كببا هو في المنام موضع الشجاعة قراء هو في المنام مال اليتيم كذب. هو في المنام يدل على شهادة الزور والافتراء وعدم الفلاح لقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون النفل السادسة عشرة بعد المئة كتابة في المنام شيلة والكاتب محتال كتاب هو في المنام قوة والكتاب خبر مشهور إن كان منشور وإن كان مخطوما فخبر مستور وإن كان في وزغلان فإنه بشارة كاك هو في المنام سفر كحل هو في المنام مال وزادت تبصر في الصلاح كايل في المنام هداية وعلم وزودة ورزق كوز هو في المنام خادم أو جالية أو غلام في المنام تدل على المخاصمة وعلى الدنيا التي يقبضها قوم ويرفضها آخرون وربما دلت على السفر والتنقل من مكان إلى مكان كان الحديد هو في المنام رأى من أهل بيت ذوي بأس وقوة وإن كان من صفر فالمرأة من أهل بيت من أصحاب أمتعة الدنيا وزينتها كرسي هو في المنام بدن الإنسان فإن كان فارغا فهو دليل موت صاحبه كساء هو في المنام كسوة وهو في الشتاء أدود من الصيف قوة في المنام إذا كانت في البيت مطلة على مكان فتأويلها ملك مصيبه صاحبها كبه من الغزل. وفي المنام لأرباب المعاش دليلا على الفائدة والرزق وربما دلت على الأجير الحازم والغلام والعمر الطويل كشتبان هذا مش هو الكشتبان انتهى في المنام رزق وولد وزوج أو غلام شاطر أو ركوب أو سفر أو غريم لازم وربما دل على الضيق والنكد كالب هو رجل سفيد يجترئ على المعاصي وكالبراع فائدة تشير إليها والكلب الأهلي عدو ضارب كيل إذا كان الكلب في المنام في الجبن أو الجنب هو دليل على منع الزكاة كبول على الوجه هو في المنام الضلال عن الهدى كوضم الغيض في المنام يدل على السناء الجميل والخير والإحسان لأنجل ولغير أهله كفارة في المنام تدل على قضاء الدول من صوم أو حج أو عزت أو صبقة أو مال يتعلق بالذنب كناسه في المنام دليل خير يعمل لمن يعمل في الاعمال الوسخه الدنيئه وتدل في الفقراء على يسارهم كثرة مالهم ومتاعهم وفي الاغنياء على رياستهم وكثرة مالهم كنز هو في المنام علم كفن ساتر العوره كرمد رجل ضخم فوض غليظ كما رجل وفي يحبه الأشرف كمسرع كم ما لم يصل إليه كبريت رجل كذاب كابشن رجل شريف منيع كنافة تدل على العلم والهداية كم الإنسان هو في المنام يعبر بماله الكم الواسع ساعة في المال وتذلك الطويل و شق الكل فقر وكله لأنه محل الحب وشقه زوال النعمة كوكب في المنام من أشراف الناس كسوف الشمس والقمر من رأى أن الشمس كسفت فهو حدث بالحاكم الرئيس ويرى القمر خسف فهو حدث في من هو أقل رتبة كنف أدل على ما يأو الإنسان إليه من سيد وإمام ووالد وأستاذ وزوجة وصناعة وربما على ستر الأمور لمن يريد سترها وأدل للبطال على الخدمة والقرب من الرؤساء والحكام وأدل على الخلاص من الشدائب وإن كان الرأي مريضا أو مسجولا خلاصا من ذلك كله وربما طال عمره وكثر خيره قياسا على قصة أصحاب الكهف حرف اللام نوح رؤيا اللوح المخفوض في المنام دليل على السكر للأعمال وتدل رؤيه على البشارة لمن هو في شدة والعافية لمن هو مريض لأنه منزه على النقائص حافظ لما أودعه الله تعالى فيه نؤلؤ إذا كان منظوما فهو في المنام القرآن والعلم أو ولد وهلمان ومن رأى أنه يسقوب يفسر القرآن صواب ورأى في المنام أنه وقد له لواء فإن كان اهلا له فإنه يرى خيرا وإلا فإن له شهرة ومرأى بيجه لواء فهو نكاح يعقده الجام في المنام تدبير لكل ذو صناعة في المال ليف النخلة في المنام كسوة للمرأة أو للرجل وقد يدل على مال فقير. ليمون هو في المنام ربما كان ملامه، ووحدها مؤونة والليمون يدل على مرض إذا كان أصفر وشجرة الليمون رجل نفاع للناس كثيرة وقيل أمراض كثيرة المال مشهورة بالخير معودة الرأي في نفسها اللوز في المنام يدل على زوال الأمراض أو العزل وزوال الولاية وربما دل اللوز على الميت في كفنه أو نفسه أو قبره إلا أن يكون اللوز أخضر فإنه إذا كان في أوانه يدل على الخير واللون الحلو يدل على المال الحلال على قبر قلته وكثرته لفت هو في المنام يدل على امراه قرويه وان كان نابتا فهم اولاده يموتون واللفت الفه لبلاد في المنام طبيب لباب الشيء في المنام اعين نافع واخلاص في القول والعمل وسر صالح لبني في المهن فطرة الإسلام وهو مال حلال بلا تعب واللبن الرائد مال حلال حرام لحمضته وخروج بسمه النبن الطين هو في المهن مال يحصل له اللبان تظن غلط على الألم ورزق الحلال والهداية والفطرة اللحم هو مال إذا كان مطبوخا والنبئ كله أوجاع وأمراض وشراؤه من القصاب مصيبة لسان في المنام ترجمان صاحبه ومدبر اموره واللسان موضوع الخطيئه لحيه في المنام للرجل رينا وعز لفافه في المنام ما لم, لم تلف فاذا لفت فهي سفر لبس وفي المنام شان الرجل في دينه لقوله عليه السلام اتقوا الله في هذه السرائر فما أسر امرؤ صغيرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرا فخير وإن شرعا فشر مطم هو في المهام تنبيه من رفله وهو منفعه وعطم مرأة على وجهه داما على البشاره بالولد الذكر بعد الياس منه لقوله تعالى ودشعوه لغلام من عليم الذاريات الثامنة والعشرون المكن لكم في المنام يدل على بسط اللسان وقبض اليد ربما يدل على الإنساك وترك الصلاة وإلكم دول على كلام الفشش بين مسلمين لعق لعق الماء أو حليب اللبن وما أشبه ذلك يدل على التقطير والكسب اليسير لحس لحس الأصابع في المنام وغيرها رزق يسير من جوهر ما لفسه في المنام لوم يدل في على تتبع الشيطان في كثير من الأفعال المجيبة لدخول النار لمن في المناني المام بأهل السوء على مفرة الذنب لقوله تعالى إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة النجم الثانية والثلاثون نقطة تدل في المناني على الأشياء النفيسة الرخيصة أو ولد مبارك أو ميراث لعب ثم ناني على الغرور والاستهزاء والنقص في الدين، له. فمنامي ناني سمعه على المعصية وعلى قبول نصح لقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنها البقرة الخامسة بعد المئتين واللغو في اليمين يدل على التوبة للعاصي وإسلام الكافر لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم القصص الخامسة والخمسون لص في المنام مرض معلة من الطبائع ليل في المنام يدل على البطالة فمن رأى الدهر كله ليلى فإن معاشه يقف هذا إذا كان ليل بلا ضوء القمر فإن رأى الدهر كله ليلى وضوء القمر هاضر فإن السلطان والحاكم يزمد الأمر كله إلى الوزير لذو حية أو عقرب وغيرهما هو في المنام ارتكاب محظور نبوة هي في المنام رأت شغيرة عسوسة عزيزة الولد والنبوة ابنة حاكم او رئيس ومن شارب لدن نبوة اصاب مال سلطان او غافر بعدوه لق, لق هو في المنام يدل على اناس يحبون الاجتماع والمشاركة هانش الأقلاق طائر طويل عمق يأكل الحيات ربما قالوا الأقلاق مختار الصحاح انتهى الهمش حرف الميم محمد نبينا صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الصحيح عنه أنه قال من في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل به أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي دعاه ما رآني فقد رأى الحق وفي رواية أنس رضي الله عنه ما في المنام فلي يدخل النار وقياه عليه الصلاة والسلام في المنام كلها عز وسعادة ورفعة في الدنيا والآخرة مصحف هو في المنام يعبر بالسلطان والحكم أو القاضي من قضاء المسلمين الذين يعتمد عليهم في أمور الدين مطرا في المنام إذا لم يحصل منه ضرر فإنه خير ورزق ورحمة وربما دل على حياة من يخشى عليه من آدمي وربما دل على إنجاز ما يوعد به الإنسان ماء هو في المنام حياة طيبة فما رأه في داره فهو سعاده ومال مجموع وردمة وزيادة خير وهو تزوير لقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الفقر الرابعة والخمسون مود الماء رؤياه شدة وعذاب لقوله تعالى وإذا وشيهم مود كالظل لدعو الله مخلصين له الدين لقمان الثانية والثلاثون وقوله تعالى وحال بينهما المود فكان من المغرقين هود الثالثة والأربعون مين هو من رجل صاحب معروف في بعض الأحيان مزدالفة مرأى نفسه في المنام نال ثناء الحسن بسبب سعيه في الطاع وربما قضى عليه من الدني أو جواب ميناء نفسه في المنام آمنة من حيث يخاف وبلغ مناه من كل ما يرضوه من أمر الدنيا والاخره مسجد هو في المنام رجل عالم والأبواب فيه رجال علماء وحفاظه المسجد محراب هو في المنام رجل إمام أو رئيس منارة المئذان هو في المنام رجل يؤلف بين الناس ويدعب إلى صباح دين وهدى في الدين منبر هو في المنام نفوض وسلطان للعرب وجماعة الإسلام مدرسة ثم تدل على مدرسيها وفقهائها أو المذهب الذي يلقى فيها أو باميها وربما دلت على طلاق الأزواج ومراجعتهم وتدل على البر وإقامة الحدود مشهد ثم يدل على مشاهدة الخلو أو الشر لقوله تعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم مريم السابعة والثلاثون انتهى سنة السابع والكتاب بقية على الشريط التالي